بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الخامس والثمانون من التذكرة فحينئذ يغضرون وهم أولى بالغدر فيجمعون عند ذلك ملوك الروم في بلادهم خفية فيأتون إلى بلاد المسلمين حيث لا يشعر بهم المسلمون والمسلمون قد أخذوا منهم الأمن وهم على غفله أنهم مقيمون على الصلح فيأتون أنطاكية 12 ألف راية تحت كل راية 12 ألف فلا يبقى بالجزيرة ولا بالشام ولا بأنطاقية نصراني إلا ويرفع الصليب فعند ذلك يبعث المهدي إلى أهل الشام والحجاز واليمن والكوفة والبصرة والعراق يعرفهم بخروج الروم وجمعهم ويقول لهم أعينوني على جهاد عدو الله وعدوكم فيبعث إليه أهل المشرق أنه قد جاءنا عدو من خراسان على ساحل الفرات وحل بنا ما شغلنا عنك فيأتي إليه بعض أهل الكوفة والبصرة ويخرج إليهم المهدي ويخرج معهم المسلمون إلى لقائهم فيلتقي بهم المهدي ومن معه من المسلمين فيأتون إلى دمشق فيدخلون فيها فتأتي روم إلى دمشق فيكونون على أربعين يوما فيفسدون البلاد ويقتلون العباد ويهدمون الديار ويقطعون الأشجار ثم إن الله سبحانه وتعالى ينزل صبره ونصره على المؤمنين فيخرجون إليه فتشتد الحرب بينهم ويستشهد من المسلمين خلق كثير فيا لها من وقعة ومقتلة ما أعظمها وما اعظم هولها ويرتد من العرب يومئذ اربع قبائل سليم ونهد وغسان وطي فيلحقون بالروم ويتنصرون والعياذ بالله سبحانه وتعالى مما يعاينون من الهول العظيم والأمر الجسيم ثم إن الله سبحانه وتعالى ينزل النصر والصبر والظفر على المسلمين فيقتل منه ومن مقاتله عظيمه حتى تخوض الخيل في دمائهم والضبط امامي حتى يخوض الخيل في دماءهم ويحتاج ان تحقيق الله تعالى اعلم وتشتعل الحرب بينهم حتى ان الحديد يقطع بعضه بعضا وان الرجال من المسلمين لا يطعنوا العلج بالسفود فينفذه عليه الدرع من الحديد فيقتل المسلمون من المشركين خلقا كثيرا حتى تخوض الخيل في الدماء وينصر الله سبحانه وتعالى المسلمين ويغضب على الكافرين والعياذ بالله سبحانه وتعالى وذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى لهم فعصابة من المسلمين يومئذ خير خلق الله والمخلصين من عباد الله والمخلصين من عباد الله ليس فيهم مارد ولا مارق ولا شارد وهنا إذا كانت مبتدأا تصبح والمخلصون من عباد الله والله تعالى أعلم أتابعكم ولا مرتاب ولا منافق ثم إن المسلمين يدخلون إلى بلاد الروم ويكبرون على المدائن والحصون فتقع أسوارها بقدرة الله سبحانه وتعالى فيدخلون المدائن والحصون ويغنمون الأموال ويسبون النساء والأطفال ويكون أيام المهدي أربعين سنة عشر سنين في المغرب واثنتا عشرة سنة بالكوفة واثنتا عشرة بالمدينة وستة بمكة وتكون منيته فجأة بينما الناس كذلك إذ تكلم الناس بخروج الدجال اللعين وسيأتي من أخبار المهدي ما فيه كفاية إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد العلج الرجل الأعجمي كما يذكره العرب وتحديدا كفار العجم اثنان السفود عود من حديد يوضع فيه اللحم ليشوى وقوله ليس له هجير الهجير الدأب والعادة يقال ما زال ذاك هجيراه وإهجيراه وإجيراه أي دأبه وعادته أي دأبه وعادته إذا كان خبر ما زال تصبح ما زال ذلك هجيراه وإجراه أي دأبه وعادته وهاجت أي تحركت ريح حمراء أي شديدة احمرت لها الشجر وانكشفت الأرض فظهرت حمرته ولما رأى ذلك الرجل جاء مجيء الخائف من قرب الساعة والشرطة هنا بضم الشين أول طائفة من الجيش تقاتل سموا بذلك لعلامة تميزوا بها والأشراط العلامات وتفنى الشرطة أي تقتل وتفي ترجع ومنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى تفي إلى أمر الله ونهد تقدم ومنه سمي النهد نهدا لتقدمه الصدر والدائره ويروى والدائره والمعنى متقارب قال الازهري الدائره الدوله تدور على الاعداء والدائره النصر والظفر يقال لمن الدائره اي لمن الدوله وعلى من الدائره اي الهزيمة قاله ابو عبيد الهروي والجنبات جمع جنبه وهي الجانب ويروى بجثمانهم أي بأشخاصهم وقوله إذ سمعوا بناس بنون وسين هم أكثر بالثاء المثلثه ويروى بباسم بياء واحدة او بباء واحدة اكبر بباء واحدة أيضا وهو الأمر الشديد وهو الصواب لرواية أبي وإذ سمعوا بأمر هو اكبر من ذلك والصريخ الصارخ أي المصوت عند الأمر الهائل ويرفضون أي يرمون ويتركون أو يتركون والطليعة الذي يتطلع الأمر ويستكشفه وتداعى وتداعي الأمم اجتماعها ودعا بعضها بعضا حتى تصير العرب بين الأمم كالقصاة والأكلة والأكلة وغثاء السيل ما يقذف به على جانب الوادي من الحشيش والنبات والقماش والقم والقم والقم والقم وكذلك الغثاء بالتشديد تصبح الغثاء والله تعالى أعلم والجمع الأغثاء والله سبحانه وتعالى أعلم باب منه وبيان قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى تضع الحرب أوزارها عن حذيفة قال فتح لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتح فأتيت فقلت الحمد لله يا رسول الله ألقى الإسلام بجرانه وضعت الحرب أوزارها فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن دون أن تضع الحرب أوزارها خلالا ستا أفلا تسألني عنها يا حذيفة قلت بلى يا رسول الله فما أولها قال موتي وفتح بيت المقدس ثم فئتان دعواهما واحدة يقتل بعضهم بعضا ثم يفيض المال حتى يعطى وجل مئة دينار فيسخطها وموت كقفاصي او كقفاصي الغنم أو كما قال صلى الله تبارك عليه وسلم وغلام من بني الأصفر ينبت في اليوم كنباتي أشهر أو في الشهر كنباتي السنة فيرغب قومه فيه فيملكونه ويقولون نرجو أن يرد بك علينا ملكنا فيجمع جمعا عظيما ثم يسير حتى يكون بين العريش وأمطاكيا فأميركم يومئذ نعمل الأمير فيقول لأصحابه كيف ترون فيقولون نقاتلهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم فيقول لا أرى ذلك ولكن تخلى لهم أرضهم أو تخلى لهم أرضهم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونسير بالذرارين وعيالنا حتى نحرزهم ثم نغزوهم وقد أحرزنا ذرارين وعيالاتنا فيسيرون حتى يأتوا مدينته هذه ويستمد أهل الشام أو يستمد أهل الشام فيمدونه فيقول لا ينتدب معي إلا من باع نفسه لله حتى يلقاهم فيلقاهم ثم يكسر غمده ثم يقاتل حتى يحكم الله بينهم فينتدبون سبعون ألفا أو يزيدون على ذلك فيقول حسبي سبعون ألفا لا تحملهم الأرض وفي القوم عين العدو فيخبرهم فيخبرهم بالذي كان فيسير إليهم حتى إذا التقوا سألوه أن يخلي بينهم وبين من كان بينهم نسب فيأتي ويدعو أصحابه فيقول اتدرون ما يسأل هؤلاء فيقولون ما أحد ما أحد أولى بنصر الله وقتاله منا فيقول أمضوا واكسروا اغمادكم فيسل او فيسل الله سيفه فيسل الله سيفه عليهم فيقتل منهم الثلثان وفروا بالسفن منهم الثلث حتى اذا تراءت لهم جبالهم فبعث الله عليهم ريحا فردتهم إلى مراسيهم إلى الشام فأخذوا وذبحوا عند أرجل سفنهم عند الشاطئ فيومئذ في امتضعوا الحرب أوزارها أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رواه إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن ربيعة بن سفيان بن ماتع المعافري عن مكحول عن حذيفة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كذا ذكره الفقيه بن بروجان في كتابه الرشاد له ومنه نقلته وفي إسناده مقال والله سبحانه وتعالى أعلم باب ما جاء في قتال الترك وصفتهم البخاري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطص الأنوف صغار الأعين وجوههم, المج... وجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه صغار الأعين ذلف الأنوف وفي رواية يلبسون الشعر ويمشون في الشعر أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اخرجه البخاري وأبو داود والنساء وابن ماجه والترمذي وغيرهم وخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه كان أعينهم حدق الجراد وكأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعور ويتخذون الدرق يربطون خيولهم بالنخيل أبو داود عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حديث يقاتلونكم قوم صغار العيون يعني الترك قال تسوقونهم ثلاث مروات حتى تلحقونهم بجزيرة العرب فأما في السياقة الأولى فينجو منهم من هرب وأما في الثانية فينجو بعضهم ويهلك ويهلك بعض وأما في الثالثة فيصطلمون في الحاشية واحد ضعيف الاسناد الدر المنثور وعزاه لابن أبي حاتم في تفسيره وفي سنده عبد الرحمن بن زياد ضعيف اثنان صحيح البخاري ثلاثة صحيح البخاري ومسلم وابن ماجه وابو داود أربعة حسن ابن ماجه كما جاء في الزوائد خمسة صحيح ابو داود وتابع بعون الله تعالى فصل قوله المجان ال المطرقة المجان, المطرقة المجان المطرقة هي المجان جمع مجن وهو الترس والمطرقة هي التي عوليت بطراق وهو وهو الجلد الذي عشاه شبه وجوههم في عرضها و نتوء وجناتها بالترس بالترس والمطرقه قال معناه الخطابي وغيره وقيده القاضي عياض رحمه الله سبحانه وتعالى في كتاب مشارق الانوار له فقال الصواب فيه المطرقه بفتح الطاء وتشديد الراء قاله الحافظ أبو الخطاب بن دحية قال لي شيخنا المحدث الكبير اللغوي النحوي أبو إسحاق الحمزي بل الصواب فيه المطرقة بسكون الطاء وفتح الراء أي التي أطرقت بالعقب أي ألبست حتى غلوفت وكأنها ترس وكأنها ترس على ترس ومنه طارقت النعل إذا ركبت الجلد على جلد وخرزته عليه. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى هذا معنى ما نقلناه عن الخطابي. وقال أهل اللغة وفي الصحاح والمجان المطرقة التي يطرق بعضها على بعض أو يطرق بعضها على بعض كالنعل المطرقة المخصوفة يقال أطرقت الجلد والعصب أي البسته وترصن مطرقة وقولهم نعالهم الشعر أي يصنعون من الشعر حبالا ويصنعون منها نعالا كما يصنعون منه ثيابا وينشهد بهذا قوله يلبسون الشعر ويمشون في الشعر هذا ظاهره ويحتمل أن يريد بذلك أن شعورهم كثيفة طويلة فهي إذا أسدلوها كاللباس وذوائبها لوصولها إلى أرجلهم كالنعال والأول أظهر قال ابن دحيه إنما كان نعالهم من ضفائر الشعر أو من جلود, جلود مشعرة لما في بلادهم من الثلج العظيم الذي لا يكون في بلد كبلادهم ويكون من جلد الذئب وغيره وقوله يلبسون الشعر فهو إشارة إلى الشرابيش التي يدار عليها بالقندس والقندس أو القندس كلب الماء وهو من ذوات الشعر كالمعز وذوات, وذوات الصوف كالضأن وذوابة الوبر الإبل وقول ذلف الأنف أي غلاظها أو الأنف, ذلف الأنف أي غلاظها يقال أنف أذلف إذا كان فيه غلاظ بطاح والذلف في اللغة تأخر الأرنبة وقيل تطامن فيها وقيل فطش الأنف كما في حديث البخاري عن أبي هريرة فالحديث كالقرآن يفسر بعضه بعضا ويروى ذلف الأنوف بالدال المهملة والمعجمة أكثر والمعجمة أكثر قال الحافظ أبو الخطاب بن دحيه رضي الله تبارك وتعالى عنه وخوزا قيدناه في صحيح البخاري ومسلم بالزاي وقيده الجرجاني في خور كورمان برواء المهملة مضافا إلى كرمان وكذا صوابه الدار القطني برواء المهملة مع الإضافة وحكاه عن الإمام أحمد بن حنبل وقال إن غيره صحف فيه وقال غير الدار قطني إذا أضفك بفبرواء المهملة لا غير وإذا عطفته فبالزاي لا غير ويقال إنهما جنسان نتابع بعون الله سبحانه وتعالى باب في سياقة الترك للمسلمين وسياقة المسلمين لهم روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده قال حدثنا أبو نعيم حدثنا بشر بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه صغار العيون كأن وجوههم كأن وجوههم الحجف ثلاث مرار حتى وفي ضبط آخر ثلاث مرات والله تعالى ألم في الضبط أمامي ثلاث مرات والله تعالى ألم حتى يلحقوهم بجزيرة العرب أما السياقة الأولى فينجو من هرب منهم وما السياقة الثانية فيهلكوا بعض وينجو بعض أما السياقه الثالثة فيصطلمون كلهم من بقي منهم قالوا يا نبي الله منهم قال هم الترك قال أما والذي نفسي بيده لا يربطون خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين قال وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك للهرب مما سمع من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من البلاء من الترك قال الإمام ابو الخطاب عمر بن دحيا وهذا سند صحيح أسنده إمام السنة والصابر على المحنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني عن الإمام العدل المجمع على ثقته أبي نعيم الفضل بن دكين بشير بن المهاجر والثقه راى انس بن مالك راى انس بن مالك روى عن جماعه من الائمه فوثقوه قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وخرج ابو داود قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا بشير بن مهاجر قال حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حديث يقاتلونكم صغار الأعين يعني الترك قال تسوقونهم ثلاثة مروات حتى تلحقونهم بجزيرة العرب فأما في السياقة الأولى فينجو منهم من هرب وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض وأما في الثالثة فيصطلمون فصل الإصطلام الاستصال، وأصله من الصلم وهو القطع اصطلمت أذنه أو اصطلمت أذنه إذا استوفيت بالقطع وأنشاد الفرواء ثم تصطلمت إلى الصماخ بلا قرن ولا أذني أو استلمت إذا كانت من الله والله تعالى أعلم متابع والحديث الأول يدله على خروجهم وقتالهم المسلمين وقتلهم وقد وقع ذلك على النحو على النحو ما أخبر صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فخرج منهم في هذا الوقت أمنهم لا يحميهم إلا الله ولا يردهم عن المسلمين إلا الله حتى كأنهم موجود حتى كأنهم موجود أو مقدمتهم. الحاشية واحد حسن أحمد فيه بشير بن المهاجر صدوق وتابع قال الحافظ السيد بن دحية رضي الله تبارك وتعالى عنه يخرج في جمادى الأولى سنة سبع عشرة وست وستمئة جيش من التركي يقال له يقال له التطر عظم في قتله الخطب والخطر وقضي له من قتل النفوس المؤمنة الوطر ولم تهتد إلى دفعه بالحيل الفطر يقتل يقتلون من وراء النهر وما دونه من جميع البلاد بلاد خراسان ومحو رسوم بني ومحو رسوم ملك بني ساسان وهذا الجيش ممن يكفر بالرحمن ويرى أن الخالق المصور هما النيران وملكهم يعرف بخان خاقان وخربوا بيوت مدينة نشاور واطلقوا فيها النيران وخار عنهم من أهل خوارزم كل إنسان ولم يبق منهم إلا من اختبأ في المغارات والكهفان حتى وصلوا إليها وقتلوا, وقتلوا وسبوا وخربوا البنيان اطلقوا الماء على المدينة من نهر جيحان فغرق فيها مباني, مباني الذرة والأركان ثم صيروا المشهد الرضوية بطوس ارضا بعد أن كان وقطعوا ما أمر الله عز وجل به ان يوصل من الدين بأخصر الأديان إلى او وصلوا بلاده فخربوا مدينة الري وقزوين وأبهر وزنجان ومدينة أردبيل ومدينة مراغة كرسي بلاد أذربيجان واستأصلوا شأفة من في هذه البلاد من العلماء والأعيان واستباحوا قتل النساء وذبح الولدان ثم وصلوا إلى العراق الثاني وأعظم مدنه مدينة أصبهان ودور سورها أربعون ألف ذراع في غاية الارتفاع والاتقان وأهلها مشتغلون بعلم الحديث فحفظهم الله, أو فحفظهم الله بهذا الشان وكف كف الكفر وعيد وكف كف الكفر عنهم بأيمان الإيمان وأنزل عليهم مواد التأييد والإحسان فتلقوهم بصدور هي في الحقيقة صدور الشجعان وحققوا الخبر بأمنها بلد الفرسان واجتمع فيها مئة ألف ألف إنسان وخرجوا إليهم كأسد ولكن غاباتها عوامل الخرصان وقد لبس البيضاء كثغور الأقحوان وعليهم دروع فضفاضة في صفاء الغدران مهيئات المجاهدين درجات الجنان وأعدت للكافرين دركات النيران وبرز إلى الططر القتل في مضاجعهم وساقهم القدر المحتوم إلى مصارعهم فمرقوا عن اصبهان مروق السهم من الرمي وانشدوا إلى الوادي فطم على القرى ففروا منهم فرار الشيطان يوم بدر له خصاص ورأوا أنهم ان وقفوا لم يمكن لهم لم يمكن لهم من الهلاك محاص وواصلوا, وواصلوا السير بالسرى وهدوا من همدان الوهاد والذرى بعد أن قامت الحرب على ساقه والأرواح في مساق من, من ذبح مثله أو من مس في مساق من ذبح مثله وطرب الأعناق وصعدوا جبل أو زند فقتلوا من فيه من جموع من جموع صلحاء المسلمين وخربوا ما فيه من الجنات والبساتين وانتهكوا منهم ومن نسائهم حرمات الدين وكانت استطالتهم على مقدار ثلثي بلاد المشرق الأعلى وقتلوا فيها من الخلائق ما لا يحصى قبل المتابع في الحاشية واحد الوتر الحاجة والأراب وهي هنا قتل النفوس اثنان فضفاضة تستر من يلبسها ثلاثة الغدران مكان صغير يسيل أو يسير فيه يسير فيه ماء السيل ومفردها غدير متابع وقتلوا في العراق الثاني عدة تقرب أي استقصى أو تستقص والله تعالى علم الضبط أمامي يستقص وربطوا خيولهم في سوار المساجد والجوامع كما جاء في الحديث في الحديث المنذر لخروجهم الشارح الجامع وأوغلوا في بلاد المشرق أي إغال وقادوا الجيوش إليها مقادة أبي رغال في كلام له إلى قال وقطعوا السبل وأخافوها وجاشوا خلال الديار وطافوها وملأوا قلوب المؤمنين رعبا وسحبوا ذيل الغلبة على تلك البلاد سحبا وحكموا سيوفهم في رقاب أهلها وأطلق يد التخريب في وعرها وسهلها ولا شك أنهم هم المنذر بهم في الحديث وأن لهم